في المنشروبين ومطلوب حجرين نصفة هذا الجنفة في المشاد اسمعنا أحد المنشروبين وخيضة من نصفة عليها ونقرأ مما تغسر تشب يا قريب الفرج سلك جلد لك دار يا خفي الأطايف بدك النفع وضار ربنا يا الله اغفر لنا عنا واغفر شر الاشراط والبنيات طول عهات وذم والعربنا يا الله واغفر ورحمنا وجرنا من النار سلك بك سلك بك ربي يا خير غفار ربنا يا الله سلك بك سلك بك ya rabbi ya khair ghaffar salak bik salak bik ya rabbi ya khair sacha radana ya allah salak bik ya ربي يا نور العنوار زلك بالمصطفى الهدي لنا خير مختار ربنا يا الله ذلك بالمصطفى الهدي لنا خير مختار وابن عم علي الحافر قدم الأبرار ربنا يا الله وابنته المصطفى زهر البتول ام لاط والحزن والحزن اكتسا خير الانوار ربنا يا الله ذلك يا, يا الله بنت حفظ لنا الرابع والبار والقرابة والأصحاب والأهل والجاربانا يا الله نور الأنوار أحمد المصفى ولمصفى بحلق طار بنا يا الله رضي الله عنكم. ومن كتاب الإمام الحبيب علي بن شعف رضي الله عنه قال في المذاكرات بحضرت الحبيب عيدروس بن عمر أحد الحاضرين في قلب النام كانوا ينون أبو يزيد حيا بنظره أو كان قريبًا بيزوره فقاشه الحبيب عيدروس وقال والله لو مثل أبي يزيد تبعين ما يفنون عند ثراء السجاف. ونحن لا نخاف من درويش ولا غيره عندنا الفقيه المقدم والسقاف ولكن كما قال ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي بالجنة فقال له عني عليها بكثرة السجود قال القائد إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا ان التشبه بالكرام فلاحوا عاد احد كرام مثل اهلنا قال الشوافي وصي اولاد السقاف وكل واحد منهم مثل الجنيد اصغرهم كان عندي قال اصغر من كان شيخ اهل الله وقال قال لله القوم اذا حلوا بمنزلة حل الرضا ويصير الجود وان ساروا يصير الجود اه الجود اذا الجود واذا ساروا تحيا بهم كل عرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الارض امطار قال ان واحد إن واحد مسكين في وقت في وقت الحبيب عيدروس بن عمر ومعدور اكبر ولا شيء ولا شيء ولا شيء جاء شمال للبرد فوجد الحبيب عيدروس بن عمر عند ضريحه ان الفقيه المقدم وقال له توجه وقال له فين الفقيه بغينا شيء وين شيء شي شمال شمال للبرد فالتفات ها للبر للبر فلكتب فاتها وجاء الشمال وقال بعد له أبيض, أبيض الله وجاف الآن من الأمام من الأمام العزيز الثانية عن بحبي علي بن سهاد رحمة الله الرحمن الرحمن الرحيم سمعنا يقول الغابة العزيز العزيز بن سهاد من كبار العارفين لله فيها الله أحمد الله خلبينا خلبينا من كبار لله وبرك شيخنا وأستاذنا ووالد الجميع وهو من كبار سلامي للوارد عبد الله من المرح كان وجوده في مدينة الكريم في عام رمضان عم ألف وثلاثة منات عام ألف وثلاثمائة وثلاث حجرية شيخ بل عدد ذاولاية الموجود عام ألف وثلاثمائة في رمضان همي كان وارده حين عبد الله بن عدروس بن شهاد صاحب فنمان ما كان بحث واحد أولاد فأراد فأراد أن يسافر. إذا جاء أول أيام كان جاء في حكومة الهولندا مزدهرة في الدنيا. فلوس فيها كثير، أميران كثير، وعلم فيها كثير، ولعب فيها كثير، ولهو فيها كثير، ومقتل السادة فيها كثير. ف... قرأي من يرده المساهم إلى ما في الطائرات تغفرون على الجمال إلى المكلة ويركبون من المكلة السهل في البحر تصل إلى الكارثة العاطمة في سبعين خمسة عشرة اليوم ليس كمان الآن إن شاء الله ثلاثة خلاص تجد في, في الدمسي فأراد أن من خرج من بيته وجوته ما هي عنده حمو لما أراد الخروج وإذا سيل يا سيل من عذن او من سر مع من إلى سليم مع كل وينظروا بقى هنا ثاني و با سمعها فكان كان من حيثنا لحظ أن هذه الليلة التي في بات فيها ورجع فيها حمرت بالحبيب علي هذا من شهاب بعد ذلك ساوى ساوى في المنوان ثم استدرته في المنوان لما مع قبره معروف وعندما جاء بمحفان الشاطري إلى جنسية رأى الحبيب قالوا تدخل إلى جاوة ولا تزور والدي أن يضلب العجلس بالشحاب فأنا يخلص أن يروح إلى كلا الله وأنا كذلك فقير أما قيل إلى أول مرة هاي. ما أنا عرفين كيف تدخل جاوة ولا تزور والدي أتضلب العجلس بالشحاب أنا أدخل روحنا في فيلمباي استطوا إن نحن هناك ما شاء الله بالطيران استيا ثلاث مصامدين بجر بجر الله بجر ما مقبرة فيلمباي ما قبرة عليها حيضة وجلال تشبه لمر السنين وبعد الزيارة. عندنا جلس الشباب في رمضان كثير هناك علم في تسير مش تريه الله أعلم من ذكرته أو أقتل فيها عنا محاضرة عن الصحابة عن سب الصحابة وعن الذين يفضلون الصحابة كثير منهم يموتون على سوء الخاتمة بسم الله عليه فرأيت الكثير منك بطأفيع رأسه وحياء عراضة من الذين طاطعوا رؤوسهم حياء عندهم هذه البنيه ومصيبة فتصبوا الصحاب لكن أخذنا عليهم العهد والمثال أن لا يغيب فأن يتوب وتوبف النصوحة نصبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرار الذي ينار الشخص الذي يسب في هذا في في الدنيا بيحصل بيران دورات بيحصل فلوس لكن سكرات الموت هناك سكرات الموت كثير منهم يموتون على سوء القاتل أنا أعرف ناس عرضوا عليهم في سكرات الموت لا إله إلا الله No, no, no, no. لا نو نو نو نو لا لا لا وما سو على خاص ما يعني اصله ما كان يجف رجال جلسوا بين يد رسول الله صلى اللي حصل مش اقول لك كاس الدخان كان هو جربهم انت سفر اهل فاضل بالرياض سليم تتروح بهذه النجسة أو تنجس قلبك في, في غر الصحراء أو تنجس لسانه لتبين أن هذا داء العضال في السرطان عيروح خلاص شوفوا شوفوا الجذح هناك بعده الحاضر أن هذا الحبيب ورد. في أستغل في سلام وخير علي بنجياد أستغل في كنين في الدجاة على رحمة المشهور ودرس عليه بما أنه درس ودرس في رباء التنين ودرس كنين وعلى الحجر وعلى المغرب يطلع من النوادة من بيت والدعيج في حر الشمس لازم يدرس في الرافله شباب اخراف نجارهنا ما يبغى فلوس ولا يطلب فلوس ابدا من ما كمان على حضانه فلوس كله بالفلوس استمر على هذا الحاله يمين حتستهدا الناس وكان يخاصم يخاصم بعض صار يا في حاجة سووها بالسر يكشخ، وإذا يا فلان قالها ما ما فلّي في الوتر، أنت يا فلان ما فلّي في, في الجماعة، إيه، أنت يا فلان منزف تمبارك، هو واحد ضرير، ما ينزف تمبارك إذا دخل الحمام، فإذا الحمام طبق شيطان شيطان يدخلوا في الحل الشيطان وقلنا لكم البارحة أنه أي واحد منهم مرسلوا بهذه البلية يسوق قبل ما يصيروا الغرار إن شاء الله تبتلوا بهذه البلية الذين يهتلوا بهذه خلاص ما تعودها إلى غير عودة ثم يحضر الحضر للصدار استمر يحضرها نحو أربعين سنة لم يتركها يجلس في الحمام اللي عند البركة هذا؟ أربعين سنة وبعد الحضرة بعد المساء يخرج يدور التربة يخرج يدور جنبا بالليل يخرج على قريب ساعة ثلاثة يمر من المراد مطالة من التربة مر تحت بيت اسمه دار الغرباء دار الغرباء فقط عجالة يشترون فيها الغرباء صار هذا هذه رك جن جان، فلما وصل تحته وإذا إذا مجموعة من الجن على شكل أصب سو الخر في الجان قتل يدورون في واحد المصاص هم يدورون تو عارف حي على رأس الكرسي. وآمن الرسول فغاصوا بأبطلها الغوء وعاد أحد لا بيتك كان الحيضة لهذا صلى عليه الجلال والحيبة عندما يمشي أمام الجلال أو أمام الحلاة الزواج كان عليه قبة من النور شوفون هنا الحيبة عليه الحيبة وجلال إنه في التقوى الاختبار و... كان عنده يسلوه الناس من كل مكان وفي اليوم من الأيام جاءوا الناس يزيرونه من حاطف أحمد البيع من آل الحبش. حبش حبش حبش حبش. آه. آه الحبشي الحبشي لدينا هناك أنواع الحبش السيمون الحبش الحوطة الحبش الشعر الحبش العلم الحبش تريم جديد وقبل اللي يداروه من الحبش من حوطة أحمد بن نعم وكان أثنين منهم يدخلون كباب اسمعوا يا جماعه يا الحبيب العربي رعاته الصوير على السلطان واحد منهم استحق وطرح السنبا في العمامه خري العمامه وحافظه استوى والنسر واحد صلاح بن باكر وراء الباب حق الزينه ماشي في البيت طوله يعرفون ذكر الحي عليه التنباك قال بعض الناس يجي عندنا ويطرح التنباك في العمام محبته يقولين حمال حزارين الرجال الثاء قال هنا يجين قال آهد الله على نيته. يتوب لما قلت يقولين يصالحون يبغون جنون ومزل جاني الحاجة اللي صرحتها وراء الباب لا مش ايه ايه احوالي طيب عاصل فكانت كله يتوبطه من هذه أه... التباك فكان يقول انا اعرف انا أه... اللي شفتي اكون مثل... إسرائيل محروجة بالمعرة شفته؟ فأنها محروجة بالمعرة يوم من الأيام كان عنده الحبيب أبو محمد عرويز محمد المحراء من كفار العودة السيد أبو بكر بن حسين الكاف. كانوا نبعوا إلى رجل بالعلاق من الصراطان في كبيرة وكان الطب تأخذ مقمداً فقلونا يا أحيب عليك وانا سفروا إلى رجل قالوا شديوك وإن شاء الله يبعوا كيرا اتفقوا علىنا سفروا إلى كان هذا واحد حي عليه من كل الحضور حاضر. قال هذا عبدنا علي راح. بعد عندهن بعد بعيدة. والولد روب الطاعان قام يموت هناك. تفشل هو. لما بالليل را ااا الحضور فوق بالعفاء يهجم. يقول له يا غريب كن أذيب. يا غريب كن أذيب. يا غريب كن عزيز. أصبحت في بعض أصبحت في لما أنك اللي في على الحبيب العدي مش حاجة أنا أعاد آخر عندك خلق عندك البقاء ويجن فلد العقل ونفاع لا ما في شيء فلما ما شل أنا أشير على حد بشيء؟ إلا بعد ما أشوفه النبي صلى الله عليه وسلم والمحظى يقول في الوجه انا احط في الوجه ما يروح و ما رأيت او همس كاننا رايه من حبار و من يصبغ الصور على تعدل اما بعدين والضياء غمه على تقول يا حبيبي قالوا يبيع هذا الولد هذا عاد يتزوج وهذا العيال عياب نسبة ربين أولاده كيف الكشف سافر ورجع بزور ورجع عياب عياب وقامت الحدامة هذه ثبت وكان هذا الحي علي قال السلمة التي قالها الحديد الحداد وقال عاظر الحديد علي الشاطنة آية السلمة اللي قال والناظري ناظر ناظر ناظر ناظر في الجنة تشارك المحبة وقال أيضا إذا أشكر علي الحبيث أهو صحيح أو غير صحيح أخذته من النبي فهو منياج راح ما شوفه هو الفقرة هكذا وكان هذا يقوم ويخل من بيسة قبل الفجر ساعتين زي مصر. كل يوم وحتى في سن الشيخوخة ناس واحد كبير السن هذا ربي الله عنه الله لما بعد مدة كبر هاي علي قال ما شاء الله عالم زاي ترتب أبوه النجيلة يجي و ما يبغى يجا ما يبغى يصحى ولا يبغى يقوم بالإنترين كتب الى الإفقار يطلبه بالنجي ها ها إلى جاء يزور زنب زنبية الله إشارة هذه سياسة رائعة فلما قام يزور سيئة الثقام قام فالرعا في المنام والده يقولون لهم سينا شو يقولون عندنا مات توفي في يا وجدنا إلى هنا إلى ظننا ما عنده ما عنده يتفع ما عنده وهذا خلاص مع الساعة يتفع في رمضان يتفع لله في نفس ويطلع على مدرس الرباق فكتب له والده يخبره لذلك قالوا والده نعمة ما تفعل ولكن أحد أسألك لماذا أنت تطلع من المحرار وتروح للرباق هل وجه الله الكريم؟ أو غصبك الشهرة؟ أعلم أنك من شهاد فكير من المحرار؟ أو غصبك إليه؟ تتنسم تشتري حلوة من إحراف أو قصة جميع أجل شوفه ما ما سر من البحار هم يربي على المصير صغير ويعود عن الإخلاص في الأعمال الصالحة وكان مرة تكلف النور واحد معطر هذا في يقولوا في هذا المورد لا واحد يعترض عليه ولكنه ما بيقدر يصور شيء الرجال كان هذا في حياته رابطة جدا ومن قمرة آباء واهلاو شيء من عبد الرحمن السجاف اللي أنتم لازم يا سيد شيء من فضائل اللي عبد الرحمن السجاف عايش في تريين على ضمن الصابر يوفي في تريين على ثمانية وتسعطعشر كملوا على السج حجر يا ثمانية إلى ألف ورمية كم راح يعني حوالي تسعمية وتسعة قال خلص حجر للزوج ولا شيء سلام وسلام فيه وكان يقرأ اليوم يوم أربع خطوات وبالليل أربع خطوات ف مرسى بعث عشر في تاريخ وخاريها من جميلتها مسجده الكبير هذا كان ابني مسجده الكبير هذا أحتاج إلى عمان كانت هناك مسائح تقنى في دائرة اليوم مسجد يرش ومسجد رحى إثنه أصطاعه كله أولي عنا فأرزل إلى مسجد يرش إلى با يرش أرزل أول أصطاعها ونبغى عمان من اللي عندها انا اللي عندها رجاء الله يا اخي ايام من شولت وانا ما ضاحك الدنيا يا رجل هذا يكون مثل حل الكلام تماما ما اعتمر انا تعال الى الان قال لي بقيرف أنا خم عماد، يا حبيب، لو تبغى عماد كله وتبغانا أنا اشتغل معاها، كده متنق يا حبيب، بارك الله فيك، مسجدك ويبقى معمور لهو مني، إلى الآن مشي المعمور، فكيف؟ يقول دعوة خير من عطوة، خلفه، يقول لما ذكره أبي يزيد المستعجل. واحد من الحاضرين سمنى أن يدور سيد أبي يزيد البسطار فكشفه عليه وفي قمت الحبيب العزبوسي المرد الحبس قالوا سبعين من مثل أبا يزيد البسطاري لا يصلون حتى عن التراب السجاب يعني عن التراب الذي الذين يطافوا لك اشيروا المقابل هذا الحمد الحمد جائزة وبالعارف الثقاف شيء معظم وقطب مكين هذا كل مدى فقال وفي أحساني ووجيه لي لله الثقاف العلاء وبينيه حسن هو النباب الأفع حزو الله كان في مستقافة هم جمع للأربع دلجان لكنه كان يعدل بها ما يخبر ما يخبر بصاحب وكان جمع الشهرة والنفع للنار في التنين أولا ابتكر والذراع واللي وراه المساجد كانوا يقولوا مره الراس احد خفيف هنا هنا مشي الله سبحانه في مرة اكل ما ما ما يعدي بس قدروا ما يقدروا احد يا الله يا الله يا يا يا فتح حجه هي A通olle mitainen kuul다가 Ain لethäem presence behaviatt begun Siestä valeboxen gehört saattin wahda حببي ايش هذا العطل نور من غير كشبي جدعوني وقالوا يظنون لا في يبهونا لا تغيبين ايش هذا العطل ممنون من غيره كسبين قد وقالوا لا تغبي كيف هنا لا تغبي واذنوا أهل ودي يا حبيبي في قربي صح شوش ماجدي on jälaren kirje, on jälaren تنديه تنديه و ذوبتي وتنديه لا حضات في عيني لا رايل المراد لربي مهجديت لربي أهلا ولا أهلا يا ربي ربي الدي والمولى دي يا دي والعلايا تراعي ترابي ذات لاحده ترقيه وهذا واحد. بغربي وهذا بغربي قرب زواج صاد ذا بعدل المرابي كم وكم عبد عزيان غاريك مقبئ غاريك مقبئ عندهم جوا يا مشعود مذلم مقبئ حبان ودو نجدي وشارقي وغربي نجدي وشارقي وغربي دخلنان كان في صفتي وشاير لصحب وجاير لصحب rege aw sa'a'af rakbi sa'a'af rakbi aw salik ma's laki شب حبيبي يجارني إلى خير تربي إلى خير تربي شب حبيبي يجارني إلى خير حزبي طبي نون عيني بطبي واسعف باللقاء واجلو كثوفا قلبي وجلوك كثوفا قلبي قربوني قربوني وراقني مع آخر حزين مع آخر حزين هذا القصيدة تنجح فيها سيدنا وارا عبد الله من علم الشافعي وذكر. أنه لما شفح الله عليه ووصل في درجة الولاية إلى الوصول إلى حضرة القرس وهي مرتبة عالية يصل إليها كمة الرجال وكمة للأولية والصالحين فذكر أنه حضر مع أسلافه تلك الحضرة وأدير فيها الكاس الشراب شرابين البلاية صلاح وأنه شرب شربه شرب حتى ارتوى، من ذلك هذا هذا الطابل في حضائر حضائر القدس هذا درجة عالية وهي الحضرة الذي يرى فيه أنهم من ربهم في الجنة فصلى الله أن يعانى وياكم من أهلها في خيال ما قال سابق العذاب ولا حساب ولا عتاب ولا ابتلا ولا امتحان كل نحب الحظ والجود والكرم والمسكن أو على كل شيء كذي وبعدين ما شاء الله بالشرق يعني في هذا الوضع والمحبين له والضحت من صار في ذربي وقد من كان في طفي وسائر حبيهم أنتم كلكم شاب في صلاة عبد الله. في العمارة الشخصين انتظروا صف ناس ثانية لكم في صف حتى تلحقوا بأثرافكم وإلهي فالهذا وقت من كان في صفي وسائر لصحبي أو سألكم مثلك أو سائر في وسط دربي هذا معناه أن كنوا كله مرة في مكان واحدة محشة مجمع مرة وأن يجيهم الله من الحساب والحساب وعذاب ربنا ادعنا منهم ومعهم وفيهم بخير وعلا الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الله محمد بن عبد السلام الناشري في كتاب موجب دار السلام رضي الله عنكم الفصل الأول في فضل العلم والعلماء ما ورد في ذلك من كتاب الله تعالى والأحاديث والآثار أما الكتاب العزيز فقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فأظهر سبحانه وتعالى كمال حكمته أجم عليه السلام بأن أظهر علمه فلو كان في الإمكان شيء أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك شيء لا بالعلم وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والمرادوا بالأولي الأمر العلماء في أصح, أصح الأقوال لأن الملوك تجد عليهم طاعة العلماء ولا ينعكس قاله الإمام الرازي وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فبتى بنفسه ثم ثنى بملائكته وثلثى بأهل العلم وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلالة ونبلا قاله الإمام الغزالي ثم جعلهم في المرتبة الثانية في آيتين فقال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم وقال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن عباس للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مسير خمسمائة عام رواه الإمام الغزال في الإحياء وقال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فيه تنبيه على أنه اكتدر عليه بجوة العلم وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فيه تنبيه على أن عظم قدر ثواب الآخر يعلم بالعلم وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العاقلون وإلا العالمون وقال تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذي استنبطونه منهم رد حكمه حكمه حكم حكم حكمه حكمه في الوجائع حكمه في الوجائع الى استنباط العلماء ردبتهم بردبة الانبياء في كشف حكمه تعالى وقيل في قوله تعالى يا بني آدم قد أنجلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم سوأتك يعني العلم وريشا يعني اليقين ولباس التقوى أي الحياة وقال تعالى ولقد جئناكم بكتاب فضلناه على علم وقال تعالى فلنا قص عليهم بالعلم قالنا, قالنا بصن عليهم بعلم بعلم وما كنا غائبين وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين العلم وقال تعالى خلق الإنسان علمه البيان وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان وقال تعالى وجر ربي جدني علما هذا أدل الدليل على نفاسته وعلو مرتبته وشدة محبة الله إياه حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعاء بالزياد من مقاطة دون غيره قال قتاده لو اكتفى أحد من العلم لكتفى موسى ولم يقل هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فتم العلم عظيما ووصف الله سبحانه وتعالى العلماء في كتابه خ... بخمس مناقب إحداها الإيمان والراسقون بالعلم يقولون آمنا به ثانيا التوحيد والشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ثالثها البكاء ويخرون للأذقان يبكون رابعها الخشوع ويجيدهم خشوعا خامسها الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء لذا رفعت الله طير المحب كل ما يفوق يأدي الكفر وهنا الله مفعول مقدم والعلماء فاعل ومعفر العلماء هم الذين يحكموا الله ما شاء الله يسأل على وهذه الآيات أيضا دالة على أنهم من أهل الجنة بقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي ربه ولقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقرية إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء. هنا إن شكلها. إنما يخشى الله من عباده العلماء وقرئ إنما يخشى الله. هذه قراءة شابة. قراءة شابة. ما يصح القراءة في رفع الأول ونصب الثاني ومعنى هذه القراءة أنه لو جازت عليه الخشية لما خشى إلا العلماء. لأنهم الذين يميزون بين ما يجوز وبين ما لا يجوز ففي هذه القراءة نهاية المنصف والتعظيم للعلماء هذه الآيات اللي سمعناها في حضرة العلم من العلماء. الحمد لله أنت كل واحد منهم أنت نصير من العلم فأعظم عمل تلقى بربك بعد التقوى أن تكون من العلماء أن تكون من طلبة العلم فعليهم كسب مشون، أصبون دائمًا على الصفات في العلم ومجالس العلم والعلماء، لا تقطع حبرك، ولا تقطع طفرك بالعلم، ولا الكتب بالعلم، ولا بمجالس العلم، ونقط في جاوة، ونقط في روسيا فيها الحرية وفيها الخير والشر، لكن علينا تبقى مرتبط في العلم والعلماء وبالمجالس العلم. وحضر من المعاصي كلها تبع المعاصي هذه هي السم هي السم الناقة أما أن السم الناقة يغري على حياتك المعاصي خصوصا الخبائس تقوى على الناس كأي مواطن في بلاد ما شيء يردك من الله خير إلا خوفك من الله أو العيش وعدم الجدر أما إذا ما عند خوف من الله عند في الشيطان لا يستحرك الباب على مخلعين، فكن دائما ثابت على سجود الله وعلى طريق السلف الصالح من أعلى العاليم. همزم تمه؟ أشوف في في كم من فرق من هم قليل عارين شوية، يسوون يسوون خرطة قل، قل لي شو هي؟ في العيد ولا؟ لما تأخر عنده. المعثى والحرام حرام في العيد وفي غير العيد ما هو إذا بده في العيد خرده ولا أسافر سافر برا؟ دائما يجب أن يتقل الله أينما كنت وحيثما كنت وهذا تفده الله عليك وإن حصل منك أفوأ اتبه إلى الله واستغفر قاله في الحديثة اتقل الله حيثما كنت وأتبع سيئته حسناته سامحه وقالي بالناسا بخلو من حسن. فارون الإمام مالك كان جاء واحد عنده عين وجلس فعلى سو شباب العقل فرأه بعض زمارة قال قال أنا مراكب عند صغار العلم وإذا بالنذاء من الحا يقول الحبوب شباب العلماء. لأنني قبضت روحه قبل أن يستكملها جروساً وتعليما ولو عاش لكان مكبار ألف موضع وانت كمان إذا كان جابت سرات للمدة كثيرة هل تستمر حتى يشبونك به؟ مكبار الغرب مش مع الصلاح فاتوا سلام مولانا فاتوا تبارك الرحمن الرحيم من مكاتبات الحبيب ابو بكر بن عبد الله العطاس الى ان جرى رضى عنكم المكاتبه الخامسه من الشيخ احمد بن زين دحلان الى الحبيب ابو بكر بن عبد الله العطاس من الله الرحمن الرحيم من محسوبكم وطالب دعواتكم العبد الفقير خادم طلبه العلم في المسجد الحرام سفير الذنوب والاسام المرتجي من ربي الغفران أحمد بن زين دحلان إلى خاتمة العلماء العاملين وخلاصة أهل الله الواصلين سيدي ومولاي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس أطلب تعالى عمره ومتع المسلمين بوجوده آمين أما بعد تقبيل أيديكم الكرام والتماس دعواتكم على الدوام فلا يخفى سيدي أن حين توجهتم حصل لي غبن فاحش ما حصل لأحد من محبيكم وأتباعكم حتى صرت بسببي كالولهان أو كالمبهوت الحيران لأني خسرت بهذا الغبن غاية الخسران حيث فاتتني موادعتكم من بين الإخوان فرجت من عندكم بعد العسل وجلست في المسجد انتظركم حين تطوفون للوداع ولم ازل التفت يمينا وشمالا لأفوز بمواجهتكم الى قريب الغروب واذا بعض الاصحاب جاني وقال لي قد ودعنا الحبيب ورجعنا فقلت كيف يكون هذا الكلام وكيف يفوتني التكبيل تلك الاجدام وسبقتني الدموع على الاعيان وقمت لأفعاد على فبقيتني الدموع على الأعين. على الأعين وقمت لأسعى خلفكم مع المشا والركبان. فمنعني بعض الحاضرين وقالوا لا يمكن إدراكه إلى بعد حين ولا يرضى بالتكلف. فقلت والله ليس في ذلك تكلف وإنما هو تدارك لما فات فأبوا أن يتركوني أتوجه للحب بكم فأسأل الله تعالى أن يجيرني في هذه المصيبة العظيمة وأن يمنا بسرعة الاجتماع بهذه البدة الكريمة وأسألكم العفو والسماح من هذا التقصير الذي لا يفعل إلا أكبح القباح ولا تخرجون من خاطركم ولا حضون بدعواتكم في الخلوات والجلوات فإنكم أهل المغفرة للذلات وأقدامكم الكرام مقبلة على الدوام وصلى تعالى على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم هذا المثبار علامة مكة علم في خمسين علم وكان مع اتساعه العلوم نحيفا وقصيرا نحيفا ضعيفا حتى إذا طلع الحي لا يستطيع أن يحمل الحمارات، لأنه يطلع في سيارة، المايلا يتحمل البرد، والأخير فيجى، ما كان أو ارتباط قوي بعلى بعروس، هذا يقول الحين أبوك العضاض أصاب، إنه كله علم إلى حتى من راسه إلى قدمه، ما تحصل حتى منقط الشوكه فارق منه. آه، شوكيه. لم يكن لديه هذه الدكتورة ولا مدكتورة لم يكن هذا طلب العلم لله وإن نفعل هذا ليس لديه فلوس إذا جاءوا إلى هذه الشهادة ستقولوا ما في شيء لكن ليس م... معيار ما لل... يوجد ل... معيار للمقافة العلمي للمستوى العلمي لا معيار لمرتب الشهر نتعطي لديه فلوس كثيرة أما أنها معيار لل... في المغاسل إملاك، كثير إنهم جالسون جالس على ما يعرفوا عنده، أنا أعرف الناس إنهم ما يعرفوا الموضوع واحد الدكتور صانس ونسمع مع كرسي هذه لمن من من العلاه كرسي، فالمين من العلاه أشوف اكتب إسمها، لا تغتر لا تأخذه لا تأخذه لازم مرتب المشاهد حاجات ما وش لكنك تعتقد أن هذا اللي عندك الصورة خلق على الأرض فا... لا تنخدع <تصفيق> مش هادات يعني <أي> <تصفيق> فقط معيات بمركبات الشحرية ليس <لصف> <بصف demonstration> للمستوى العلمية يقولون العلماء الخبر ما عنده مش حادات. وعلم ونفس المش هادات ما عنده غير الشهر الثالثة يلحب الله حسنا عنا على العابل أن نضطل فيها سوفي عمله ثلاث مئة وأربعة هجرية في السنة اللي سو فيها أحمد المحبة في في يا طويل طويل إيه إيه ما هذا <تصفيق> من الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدونا بأمرنا لما صبروا أولئك الذين هدوا الله ببداية نكتبه هم الذين قتفوا الله في قلوبهم من خير العاجل والآجل وصدقت لهم من الله عناية ربانية فأقبلوا على تحصيل الفضائل وأهملوا جانب الرعونات والرزايل عوضوا عن ذلك حميد الأصلاق والشمائل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مركز دائرة الكمان وعلى آل وأصحاب الأواخر والأوان وعلى سيدي الحبيب العارف بالله والدال عليه بحاله وأفعاله وأقواله الجامع للسر الأحمدي والمقام المحمدي بواسطة بواسط طرق عديدة وفوائد مفيدة وفوائد وفوائدين ولا وفوائدين؟ وفوائدين. فوائدين وفائدة فوائدة فوائدين ولا فوائدين فوائدة الليبنا ونتم لماذا رأنتنا وانا اشي مانعنا وانا ها؟ طب المسأل أيها قرصة ها؟ ها؟ ها؟ مطاعتين. مطاعتين. ها؟ طاعي ها؟ إذا كنت على الأداء وإلا فتكه في السكونه واستترد ها؟ حيثي الحيثي بما اودع من السر المصون والكنس المكنون المخزون في صفة من كان اخر اسم الفنون ولا زال في بحالة يعوم ولبضاعاته يسوم حتى خلص من تلك السياسة ما توصل بها لفصياد اهل الاخنخوة والرياسة حتى كان يعامل اهل الغلطة والجلافة باللين والرفق واللطافة وسارت بذكر دعوته ركبان الى كل مكان كان حتى صارت عاداته وديدنه وليس من كانت هذه النموذة من صفاته وبعض آياته إلا من قال في بحقه تعالى إني جاعلك في الأرض خليفة وهو سيد أحمد بن زين دحلان متع الله لنا بحياته آمين اللهم آمين إما تقول أمتع الله بحياته أبلغم متع الله بحياته ما أتع إذا قلت أمتع الله بحياته أي أصال الله عمره حتى نتبتع به ومن المتع الله بحياتنا يجعله الله كان المساعة لأكله أو الطعام الساق أرض الأحرف من بندر جدة بعد أن وصلنا كتاب سيدي وذكر فيه من السعاوة وتوجع على عدم المواجهة بعد الطواف اعلن يا سيدي حفظك الله أن الحق إلى لكم ولأمثالكم والمقصر إلا أنا في حقكم وإنما العفو والمسامحة مطلوب منكم ونحن حال سفرنا ارتبشنا بخلق جم جم والعاد خلونا نحن ندري بحوائجنا. اعذرونا وسامحونا لأني محسوب عليكم منسوب إليكم. ولا قدر الله لنا اجتماع ووقت صافي عن الرعاء لكشفنا من ترياقتكم. ما يشفي الأوجاع ويجبر الأضلع. ولكن كل شيء مرهون بوقته. وذكرتم سيدي أنكم خسرتم وحسرتم. ووديتتم شون مع الركبان للملاجاة. ما حملكم على ذلك إلا حسن الظن وإلا فنحن ليس معنا شيء. لا في العير ولا في النفير ومحصن ضن فيا له من مزية وخصلة سنية اختص بها الأحد من المقربين الأفراد نعم يا حبيبي الروح لا تزال في منازعة ما زالت في الجسم جثماني لأن مطلبها اللحوق بعالمها العلوي وهي الآن مجبورة مجهورة ومسجونة في هذا العالم وحقيقتها لا تسعى الأفناف الوجود من ذات الروح ألا على هذا أن الروح كل الروح بني آدم جميع أباها كانت فين تعيش؟ السماء في عالم المالة العلوية هذا جاء وقت وجود صاحبة نزلة المالة العلوية وضعت في جسم هذا الشباب هم؟ فهي دائما انتحد إلى العالم العلوي إلى عالم المالة العلوية فإن كان صاحبها مستجيما وليا التفعل ورفعت وإن كان بالعكس نزرت فيه إلى الحظير وبقية فيه أي رسل حظير الحظين على عالمه السابق سيدي في حال ما نتسع العوالم محبث في هذه العالم كيف يكون حال مع الجسم الذي هو صدفة الروح ولو نسبته إلى عالم الروح لا يكون شيء ولا بعض شيء وما تجلبي عليه باري في هذه الدار بشوق تكمله وتحليه وزيادة صفاء وتحليه وزيادة صفاء ولا يكون القرار إلا في دار القرار اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشري ما عندنا يا أرحم الراحمين هذا وما في الصدور ما يسوع المسطور ونستغفر الله فيما قلنا ونبن نقولنا بأسنننا واعف وسامح وسلام ويسلم عليكم الحبيب علي بن سالم والحبيب عبد القادر بن عمر وسعيد بن عبد الله بطوئه وعبد الله بعرابي والهمة باردة والهم بارد إن شاء الله تعالى والسلام مستمد الدعاء العبد الفقير إلى كرم الله أبو بكر بن عبد الله بن طالب بن حسين بن عمر العطاء هذا أبو بكر بلا فضيلة مقام عظيم ويقوله ونظرت إلى شريم لأوصلت إلى الله ويقول من أكل طعاما وخاف الله رح فيرث في الفاتحة فأصابه ضرر فأنا ابن جنا وكان أيضا الله يعلم له كرامات الخارجية وهو شيخ المتأخرين نعرف عنه وخصوصا الحبيب علي بن محمد الخبشي، والحبيب أحمد الحسن الأنصار، وهو أيضا الكلام العلمي. ويقول أيضا الكلام أن ما الحبيب علي الخبشي شكاية بعض، لا يقولها للتروح إلا واحد هذا يبقى هو يجلس التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاب الخرابه الحب والوج والشوق في رسل الحلم سير ذاته وكان أيتها ويقول أنا أعرف تفرق السماء كما أعرف أزيد تفرق خرابه تسير كان واحد مرة مجدو تطلع على السماء وفصلنا على معاك وفصلنا على طفين؟ ما؟ لقد قلت لهم اوه بس ها رجعنا رجعنا رجعنا ها فتات حوالا يكفي هذه العجال كيف بلو إلى هذه الجريعة ثم ربنا يا حسين؟ ويعطيكم نفتع علينا وعليكم ونفتع علينا وعليكم ونفتع علينا في خير العافية أنهم أنت فاثبتهم علاقة لي قتلتهم لا تورنكم المظاهر، مظاهر الدين والظاهر السياسي والظاهر الجمعي خليك ثابت على طريقك ساهر، ولا سمح خدع بشيء من الأطراف بل على جايب اللي ثابت على عجيب الفكر، قال بعلى غيره نفس أي واحد بين يجرك من هاشب هذا بيضيلك وما يشيلك، والعبد يفعل. اتبرأ الذين سبعوه من الذين من الذين اتتبعوا ورأوا العباد فتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتتبعوا لو أننا لا نسترثا فلا تبرأها موضعا عشاء والله مقدمة أغافت قلوا هاي قلوا أكرو معناه تغذية هذا إيه واحد أنا أشوف انا, أنا في عرض, انا في عرض. انا آه ملحام حياها يا الله والله يا حياها حياة كيف حالك حياة حياة حياة حياة حياة صح